آيات لقوم يقررون واختلاف في الليل والنهار وما أنزل الله من السماء بالرزق فأحيا به فأحيا به الأرض بعد موتها وتصرف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله لَتَلُواه عَلَيْك بِالْحَرْقَة فَبِأي حَدِيث بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِه يُؤْمِنُون وَيَلُل لِكُلِّ أَفْعَاكِ الْأَزِيم يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا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 وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُ الْمُتَّقِينَ هَذَا بُصَائرُ الْنَّاسِ وَذُو وَرْحَمَةٍ الْلِّقَوِيِّ يُقِنُونَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ جَتَّهُ السَّيِّئَةَ النَّجَعَ لَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِرُوا الصَّالِحَاتِ سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يؤمنون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه هو وأضله الله على علم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 بذلك من علم إنهم إلا يظنون وإذا تطلع عليهم آياتنا بينت ما كان حجتهم ما كان حجتهم إلا أن قال رأته بأباءنا إن كنتم صادقين قل اللهم ثم يوميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة ثم يجمعكم إلى يوم القيامة إلى ربه ولاكن أكثر الناس لا يعلم وللله الكسَّمَة والأرض وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ إِلَى يَخْسَرُ الْمُبَاطِلُونَ وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاتِيَةٍ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ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 ما ندري ما السعى إن ظنوا ضل إلا ظنوا وما نحن بمستيقنين وبدأ لهم سيئات ما عملوا وحق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم أننساكم وقيل اليوم سوف كما نسيتم لقاء يومكم هذا وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء ذلك بأنكم اتخذتم آيات الله زوجاً وغرتكم الحياة الدنيا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعثرون.